إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ لِطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ هَدَيْنَا السبيل إِنَّمَا شَاكِرُونَ وَإِن كفورا كَفُورًا إِنَّا للكافرين سلام وأغلالا وسيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا كان مزاجها كافور العين يشرب بها عباد الله يفجرونها يفجرونها تفجير عين يوفون ويخافون يعفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيبا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيما ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطيرا فلقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين متكئين فيه على الارائك لا يرون فيه شمسا ولا زهريره دانيا وديانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب, وأكواب قائلة قائلة من في الظَّن تقديرا. ويسقون فيها كَأْسًا كان مزاجها جبين عينا عينا فيها تسمى سَلْسَبِيلًا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم عليهم في البسندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم سرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعركم مشكورا إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر وَلَا تُطَعْمِنْهُمْ أَيَاثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقينا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم واذا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء لا أوفي رحمته والظالمين أعد لهم عذابا عظيما.